وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إلَّا اللَّهَ فَأُوْلَـٰئِكَ الْكَافِرُونَ يُنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُم مِرْضُوَحَمَتِهِ وَيُهَيِّئَ لَكُم مِنْ أَمْرِكُم مِرْفَقَهَا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 ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم, وكلبهم باصق فراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم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 يا طعاماً فليأتكم برزق منه فليأتكم برزق منه واليتلطف ولا يشعرن بكم أحداً إنهم إيه إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحو إذا أبداً